9. استمع إلى التعليمات التالية وضع الرقم الصحيح تحت الصورة الصحيحة كما في المثال ثم وجه التعليمات إلى زميلك 1. استمع 2. كرري 3. قم أربعة، اجلس. خمسة، كرر. ستة، اجلسي. سبعة، استمعي. ثمانية، قومي.